كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبده وقالوا مجنون وزد جر فدع ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماءٍ هامر وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقُلْ مَا أُعْلَاءَ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ وَحَمَلَهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِي وَدُسُرْ تَجْرِي بِأَعْيُنٍ جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِّرْ وَلَقَدْ تَرَكْنَا هَاءً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ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 تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُم أَعْجَازُ نَخْلٍ قَعْرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ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 Fakanuka haashi milmoon fedelvien, Walla rodeja sarunen el-ruoan alali vikri, fahelmi, moodakin,